مسلما كنت وابقا مسلما تشهد الارض بهذا والسماء مسلما كنت وابقا مسلما تشهد الارض بهذا والسماء مسلما أحميل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما. مسلما أحميل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلمة فاجعل اللهم مني مسلمة اجعلني اللهم من ني مسلما شاء ان الله لاسعاد الوجود الوجود همتي لا ليست تدري ما الحدود الحدود شاء ان الله لاسعاد الوجود الوجود همتي لا ليست تدري ما الحدود الحدود انبياء الله اجدادي ولم ارى يوما مثل اجدادي جدود انبياء الله اجدادي ولم ارى يوما مثل اجدادي جدود فانا كنت وابقى مسلما فانا كنت وابقى مسلما مسلما كنت وابقى مسلما أشهد الأرض بهذا والسمى مسلما أحميل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما مسلما أحميل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما اجعل لي اللهم مني مسلما فاجعل لي اللهم مني مسلما وإلى المعروف أدعو من أجد و وعن الإسلام يوما لم أحد لم أحد وإلى المعروف أدعو من أجد من أجد و عن الإسلام يوما لم أحد لم أحد لا أرضى به وأعر أهله أن وجد وأرى المنكر لا أرضى به وأعر أهله أن وجد آه هكذا الله يريد المسلم. هكذا الله يريد المسلمان مسلماً كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما مسلماً أحمل للناس الهدى تبقى مسلمة فاجعل اللهم مني مسلمة اجعلني اللهم مني مسلما مسلما ارضى بما وصى الرسول الرسول والذي وصى به هدي العقول العقول مسلما ارضى بما وصى الرسول الرسول والذي وصى به هدي العقول العقول وهو للاصلاحنا لهج وأصول ما عداه ففضول في فضول وهو للإصلاح لهج وأصول ما عداه ففضول في فضول وبهذا سوف أبقى مسلمة وبهذا سوف أبقى مسلما مسلما كنت وأبقى مسلما أشهد الأرض بهذا والسمى مسلما أحميل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلمة مسلما أحميل للناس الهدى وكما عشت سابقى مسلمة فاجعل لله هم مني مسلما فاجعل لله هم مني مسلما